Kama Katika katika kitabu cha Cha riyadu salihin mwanachuoni al-imamun nabawi Rahmatullahi ta'ala Alayhi rahmatan wa Ikio na ರಹಮತ ಅರ್ಬೈನ್ ಸವಿಯಲಿ ಕಟ್ ಕ್ಗ್ರೆ ಅಜಲ್ ಟು ನಾ ಸೊ hadithi Tukiwa tuna elekea katika hadithi ya kumina tatu Sawia na hadithi ya arba ina tatu Katika kitabu chariado salihin kuanzia mwanzo Na hadithi ya kumina tatu katika mlangu huu tulionawo ambao ni mlangu wa asabra Mlangu wa sobra Nakitualizea imamu nawawi anatokea hadithi nyingine Bada ya hadithi ilio tangulia Na tulikamilisha kuizungumzia hadithi hiyo na mafundishwa yake Pamoja na ahkamu na fawaitu na durusi حديث نوي وفات اليوم ني حديثه الذي انسمه أم دنياك امام نووي عن انس عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة كيش باد حدثه إمام نووي كذلك أكا ينغنيشنا حدث نيجينه انسمع وقال صلى الله عليه وسلم ان عظم البلاء او ان عظم الجزاء مع عظم البلاء او ان عظم البلاء مع عظم الجزاء وان الله تعالى ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط هذه هي حديثين بالذى امام النووي ادمشchanganya pamoja katika hadithi hii ya 13 na zote mbili zimepokewa na Imam At-Tirmidhi ndio maana baada ya kumaliza hadithi ya pili akasema rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan kwa hivyo hii أو هذه حديثة بيلي لزنبازة إن شاء الله تعالى تتزيزهم زيادة كجيوني يليو بمشيئة الله تعالى إمام النووي كتك حديثة قوانزة ما ناياكي أنا سيما عن أنس حديثة قوى أنس بن مالك رضي الله عنه أنا سيما كوا أمي سيما متومن عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا الله سبحانه وتعالى أكمتكي أمجاوك خيري عجل له العقوبه في الدنيا الله سبحانه وتعالى اكيمتكيا ام جاءك خير بس هم تغلزيه عذابه في الدنيا هي هم تغلزيه عذابه في الدنيا هي akiwa namtakia mja wake khiri wa idha arada bi ardhi sharra na kimtakia mja wake sharri amsaka anhu bi dhanbi basi wakati huo allah subhanahu wa taala iwapo amemtakia mjawake shari basi huzuia na kumwadhibu kwa makosa aloyafanya hata iwafi bihi يوم القيامه mpaka akutane naye siku ya kiyama ende akamlipe kwa yale madhambi na makosa aloyafanya hii ni hadithi ya kwanza waqala sallallahu alayhi wasallam الحديث يفعله في صلى الله عليه وسلم أنا سيما إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أقوب وماليبو توقع الله سبحانه وتعالى ناقونا نو... كولنغانا أو كوامبتانا ناقوب وبلا أما يمندام أن يقوب وإن الله تعالى نحكيك الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما أنبوى بين دوات ابتلاهم هو پامتحاني فمن رضي فمن رضي اتكائي رضيه امتحاني هو فله الرضا بس اتلبوا رضا توقوا الله سبحانه وتعالى ان استحيقي اني اكبطر رضا يا الله جل جلاله ومن سخطه لا يردك ايكيك امتحاني اللي يترمشه ان الله سبحانه وتعالى فله سخطه هو ان استحيقي حسيره ز الله جل جلاله حديثي هذين البيلي زوت كما تلبوتجا زيمووكيو انا امام الترمذي امام الترمذي ايوا الاخوه تكنهذا كبدا بحث يا كwanza كما كوايدايتو امام الترمذي امهوكا الحديثين هذين في كتاب الزهده كتاب الزهده باب ما جاء في الصبر على البلاء باب ما جاء في الصبر على البلاء كطريق واهلهسيه ثوابه ذا يله الذي انا سبيلي جويا بلاء كيبوتهياري تشجوا تشطاط عنوان الحديثين هذين anwani yake ni subra juu ya balaa ambazo Allah Subhanahu wa Taala anamteremshia mwanadamu maana hii hadithi kama tulivyotaja takriban iko wazi kwa Kiswahili baada ya kufanya tarjuma na ndani yake takriban hamna tamko ambalo la tutatatiza kiasi kwamba tunahitaji ya kufanya ufafanuzi zaidi hivi basi tunaelekea moja kwa moja katika fawaid katika fawaid ambazo tunazitoa katika hadithi hii Ambazo ni fawai uh, adhima ya ikhwan Tume alayhi salatu wa salam Ana tuelezea kupitia kwa hadithi hizi mbili Faida ya kwanza <coughs> Kabla suja yelezea faida hii Kwanza wacha tuweke mukadima wazi Tuweke ufafanuzi fulani Ili manino haya pate kueleweka kwa vizuri Kwa sababu ni manino ambayo ya itajia uh, Muslamu uh, Au tunaitajia sisi wa sikirizaji Tuwe na makini Ili tupate kuelewa manino haya pengine ulisikia haya maneno labda yali, yali kutatiza kiasi fulani vipi allah subhanahu wa taala anamtakia mja wake khairi halafu anampatilizia kwa hukuba anamletea anamletea hukuba au adhab na amemtakia mja wake khairi eh kwa hivyo ni maneno ambayo pengine ukiaskia kwa mara ya kwanza yanaweza kukubabisha au yakakutatiza kiasi fulani kwa hivyo tusikizie maneno haya Ya ya ya salatu salatu wa wa Kwa Kwa makini kwa mujibu wa mailezo, ambayo wa maileza, wa wetu wa wa Maelezo Ayu Kama katika mafundisho mafundisho Qur'an Qur'an Ni ಂಡಿಶಾ yakua wanadamu anafanya makosa katika dunia hii wa kullu minna yakhta kila mmoja wetu sisi anafanya makosa kullu minna duuna stithna in bila ya kusema isipokuwa fulani wala fulani wala ala كلكم خطاؤون kila mmoja wenu anafanya makosa na haya ni maneno ya Mtume عليه الصلاه والسلام ya ibadi hadith qudsi yariwihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min rabbih ya ibadi انكم تخطئون بالليل والنهار سasa madam tunajua kwamba sote tunafanya makosa kaida ya qurani na mfumo ambao uliokuja ndani ya qurani allah subhanahu wa taala anatuambia kuwa kawaida ya allah jalla jalalu ni mpole hampatilizi mwanadamu kwa kosa nalolifanya pale kwa pale idha akhta yuaqibuk idha akhta yakhudhuk bidhanbik ukifanya kosa Allah hukupatiliza na kosa lolofanya na Allah jalla jalalu katika Qurani anatuwekea wazi kaida hii kwa kutuambia katika sehemu mbili za Qurani katika sehemu mbili za Qurani ya kwanza fi surati an-nahli na ya pili fi surati faati kabla ya yaasi aya ya mwisho ya surati faati zote aya hizi mbili za tuambia <coughs> kwa Allah subhanahu wa ta'ala lao angalikuwa yompatiliza mwanadamu yoyote كواكوسا analoifanya basi hakungalibakia wanadamu hata mmoja juu ya ardhi hii walau yaakhidh Allah bidhulmihim walau yaakhidh Allah anasa bidhulmihim ma taraka عليها min dabba walau yaakhidh Allah anasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba ay zote hizi mbili zatwambia kwa law Allah subhanahu wa ta'ala atampatiliza kila wanadamu au wanadamu yoyote Kwa kosa analo lifanya Hange li bakia mwanadamu hata moja juya aradhi Kwa mana ya kuamba sote sisi Tunakosa Na sote tunakosea na tunafanya madhambi Kila moja wetu Kila moja wetu Nyingi munae ni sikiliza Mimi naezu gumza Sisi tulio kwa hapa Sisi ambao hatuko hapa Kullun mina ya khta Wa yartakib atham wa thunub Allahu biha alim Nasal Allah subhana wa salama wa alafia Haba makubwa ya khwani Sasa Allah subhanu wa ta'ala Tuna soma katika sifazake Al-Halim Haleem Eish maana an Allah subhanu wa ta'ala Halim ni mpole Mpole Moja katika upole waki Kwamba yeye ni mpole Nikuwa situ nafanya madhambi Allah subhanu wa ta'ala Hatupatilizi pale kwa pale Yuakhiruhum Ila ajalin Musama Ana tucheleveshea Ana tuekea Hisabu zetu Ila ajalin musama Wahua yawma al-qiyama يوم القيامه يكفيك مالك يوم الدين يحاسب الله سبحانه وتعالى عباده هي ndio kaida ya qurani inasema hivi qurani inatuambia maneno haya wazi wazi na ndio kaida ya Allah subhanahu wa ta'ala anayoyoitumia kuamiliana na sisi wanadamu ndio maana tukaoona leo sisi tuko hai bado tunaishi pamoja na kwamba huyo ana miaka 40 huyo ana miaka 50 yule ana miaka 60 na alifanya madhambi Allah subhanahu wa ta'ala anayajua لو ان قال يكون نفتحلذوا وان قال يكون ها ان يفيك حتى 40 بعده يشبالغه وهو يفني خطا غاني قصاحيلنا هينا هي you اخذهك الله بذلك الذنب او بتلك الذنوب ما تبقى على وجه الارض وما يبقى احد تسا الله سبحانه وتعالى حليم ونفني خطا انا كو انا انا نكوعه كما ينوا يلهو كوجهه كاتك بعض الاثار لعل الانسان يتوب هو عند كتبيا huenda karudi nyuma huenda karudi kwa allah subhanahu wa taala huenda huenda huenda ila akhir tukishafahamu kaida hii ya ikhwan tunakwenda mbele sasa hii ni kaida ya kwanza mlango wa kwanza huu sasa tunakwenda katika mlango wa pili mlango wa pili ni kuwa sunna za mtume aleyhi salatu wasalam ikaja kutupa faida nyingine ya ziada kama tunavyojua kaida ya sunna كوايدا يا سنه يا متوم عليه الصلاه والسلام ان كوجه كبينيشا ياليومو ndani يا قران وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم هي دي كوايدا يا ذكر ذكر هو يا سنه كما جاء في تفسير آه اهل التفسير وكلام العلماء الذكر هنا المراد به السنه فلهو ذكر كزي yake inkuja kubainisha yale aliyomo ndani ya ma nuzila ilaihim yale aliyomo ndani ya quran Kovosuna ya mtuume alayhi salatu salam Ikaide katupa bayani Mahuwa al bayani Inatuambia ya kwamba Wakati mwingine Hii kaide tushajua ya kwan Tasa tuongeze ilmu nye gine zasi Ilmu nye gine inauitupa katika sunna Inauikuja inauitwelezea katika sunna Nikua wakti mwingine Allah subhanu wa ta'ala Humpatiliza manadamu Kwa kosa alilu lifanya Hapa hapa duniani Nasa hii ni faida nyongeza Qurani metuweleza. Kumbwa Allah subhanu wa ta'ala. Hamwadhibu monadamu kwa kusalu lifanya. Na lau angali fanya hivo. Hakungi bakia hata monadamu moja. Inamana ya kumbwa ukuuba ya Allah subhanu wa ta'ala. Shadeida. Na moja katika ukuuba hizi. Au nyingi katika hizi ukuuba. Lau zingali shuka. Ni ukuuba til mawt. Ukuuba inashuka kama vile qari'a. Mina sama. Kama vile sayha. Kama vile hasiban. Kama vile gharq. Kama vile zile ukuubat. Zile zwa shukia. Zile um salifa waliopita fakula akhadhna bidambih kila mmoja katika zile umam allah subhanahu wa taala akhadha bi dhunubiha alibaki mtu hakubakia mtu faminhum man khasafna bihi alardh wa minhum man aghraqna wa minhum man akhadhathu sayha wote wakaangamizwa sasa sisi tuingalia patilizo pia tuingia tuingia liangamia kila mmoja wetu hivi basi ayuha likwa kuna masala ma mazito hapa na muhimu lazima tuwe makini hapa tuelewe maneno haya ya mtume aliye salatu wasalam wakati mwingine allah jalla jalalu humpatiliza mwanadamu katika ardhi hii qabla al mamat qabla yaum al qiyama kukashuka ukuba fi hadhihi dunya inashuka ukuba sasa ukuba ukuba hii inayoshuka sunna inatueleza kwamba hii ukuba inayoshuka inashuka kwa malengo mawili tusikize kwa makini هي عقوبة إنا يشوك قبل الآخرة. إنا شوك كما لنغو مويل. لنغو لكوانزة. إما هذه العقوبة أن تنزل هذه العقوبة. نعم لنغو هي لمتوم عليه الصلاة والسلام. دلو أنبالو من لبينيش في حديث أنس. إرادة للخير للمسلم. الله سبحانه وتعالى أمتكي مؤمن مسلم أمتكي خيري. نديماك فطليزا نا عقوبه في الدنيا قبل الاخره اراده للخير امتكيه الله سبحانه وتعالى ام جاءك مؤمن امتكيه خير ونسى ونزووني وهذا من رحمه الله سبحانه على عباده نا هيني في كتابه رحمه الله سبحانه وتعالى كبوا جو يا وجا وك المؤمن يرحم الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمه من يشاء رحمه هي الله هم امه امتكى سيكل واحد هم امه امتكى فهو <واب> وقت مجهني الله سبحانه وتعالى انالته عقوبه كالمؤمن جو يا ارضي هي باده جافه لكن لengo lake lile ukuba ile wewe unaiona kwamba ni ukuba lakini fi haqiqatil amri rahma min Allah jalla jalalo kayfa rahma min Allah kwa sababu ile ukuba ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala yuridu biha alkhair Allah subhanahu wa ta'ala ataka khairin ndani yake kwa mu'min كيف يريد الخير للمؤمن وانا اسمع ونذوني يطهروا بها الله سبحانه وتعالى امطهرشا مؤمن واعقبا اليه انه يترمشى ونسفشى حتى اذا ما جاء او حتى اذا ما لقي اللهpaka akija muislamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mu'min akisimama mbele ya Allah jalla jalalu fi mulaqati rabbi safi aina tena madhambi aina zahabaaathath thunub allah subhanahu wa ta'ala taharahu biha fi dunya aram inta alim tahirisha kwa makosa yale kule duniani kwa hivyo kuna baadhi ya ukuba allah subhanahu wa ta'ala huiteremsha hapa duniani lengo na madhumuni na makusudio ni muislamu kutahirishwa na makosa aliyofanya kuna makosa fulani aliyofanya Kasa Allah subhana, anakupatiliza na, na, na kwa makosa yale Hapa dunyali, anakuteremshia ukuuba Nateremshia ukuuba Inawekuja kwa sura ya bala, bali mbali Inawekuja kwa, kwa sura ya misiba, bali mbali na, na mambo ya thiki mazito, bali mbali Tafauti, tafauti Wewe labda usijue Kwa nini? Lakini, kwa yule mu'min alia na hikma Kwa yule mu'min alia usuma mani no haya ya mtume alayhi salatu wa salamu whoenda akafahamu kumbe hii hukuba ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala yurid bidhalika alkhair lilmu'min Allah subhanahu wa ta'ala amtaki khair almu'min unatahirish wa ayuha almu'min kama ilpokuja katika hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasallam idha arada Allahu bi'abdihi khairan Allah subhanahu wa ta'ala amtakiya mjawake khairi عجل له العقوبه في الدنيا يله مكوسا الى عقوبه الى پنিশمنت ambao alikuwa Allah Subhanahu wa Taala alikuwekea yaum al-qiyama ende akakuadhibu fi nari jahannam badala yake akuadhibu hapa duniani sasa ayu huma aula haa ya ikhwan ayu huma afdal an tu'aqab fi dunya au an tuhaqab fi al-akhirah an tu'aqab fi dunya ليش وانا اسمع ونظوني لان عذاب الاخره fi fi al-quran akbar وعذاب الاخره اشد عذاب يا اخره اكبر ولا عذاب الاخره اكبر ولا عذاب الاخره اشد وابقى كما في سوره طه عذاب الاخره هيويز يا اخوان كبيسا ما نقوى على اذاب هذا عذاب الاخره ولا لحظه لحظه من ساعه لحظه م1 ثانيه م1 هويز تستحمل عذاب الاخره ثانيه م1 هتويز اذا الله سبحانه وتعالى كم ترمشيه عقوبه من جاءك كقص اللي ليفاني هפה دنيا هذا فيه خير عظيم بل هو من رحمه الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن ني كاتك رحمه يا الله سبحانه وتعالى كم جاءك مؤمن فبعض يا مصيبه بعض يا مرض مرض من المصائب بعض يا مصيبه عين مبالي مبالي وفقراء شداد ذكي مرضي بلاء هاه تابو مبالبالي ونا كل اءين يا يا يا مصيبا مبالبالي ambayo tuijua katika dunia hii leo inayomkumba wanadamu inayompumba wanadamu ها هذه المصائب انما تاتي بهذه الصوره ان الله تبارك وتعالى يريد بذلك الخير فوت تنبهوا يا اخوان هي قضيه عظيمه قضيه عظيمه سوره يا ثانيه او اينه يا ثانيه ambayo inakuja hukuba fi dunya lakini inakuja hathi al hukuba fi dunya qabla al akhira muislam au mwanadamu anafatilizwa duniani qabla ya akhira ziada ya vile qurani lilivotuambia hathi sunna thabita min al nabi sallallahu alayhi wa sallam inakuja kwa ajili gani wanasemwa wanazuoni inakuja liajli al-i'tibar wa li-ti'adh li-l-i'tibari wa li-ti'adhi i'tibar na ti'adh maana zaoa mutaqariban maana yake ni kwamba hii hukuba inayokuja duniani kwa wanadamu wakati majide ni inakuja kwa lengo la wanadamu wengine wakiona hukuba ile wapate kupata ibra na wapate mauiadha ya kwamba muislamu au mwanadamu akifanya kosa kama hili basi ajue hukuba yake ni hii hapa duniani sasa hii ni kinyume na ile ya kwanza au tofauti na ile ya kwanza tuko pamoja yaa bhai khwan kwa hivyo baadhi ya hukubat inakuja kwa sura ya kwamba Allah jalla jalalu yuridu alkhair lilmu'min baadhi ya hukubat inakuja الله سبحانه وتعالى يريد بها الاتعاظ والاعتبار واسلامه واطعه ايضا واطعه عبره ان الانسان لو اقترافا هذه الاثاب وهذه الذنوب فان عقوبتها في الدنيا هذه عقوبها هي في الدنيا هي لا pengine au mara nyingi kuna ukuba nyingine yaum al qiyamah in lam yatub al muslim kio muslima kutubia Kwa hivyo hapa tunama saala mawili mazito Masala mawili mazito Muhimo, nazima tuya fahamu Vizuri kwa bayana, vizuri Siyo kaya changanya Kwa hivyo wakati mungine Mwanadamu Hupatilizwa kwa athabu duniani Hupatilizwa kwa athabu duniani Kwa hivyo inemu islamu kupatilizwa kwa athabu duniani Uwenda ikawa sababu yake Nikuwa Allah subhanu wa ta'ala Amtakia khairi wa kuwa amsafisha kwa makosa aliyofanya ili anaposimama yaumal qiyama amama rabbil alamin halate nagambi kama ilivyokuja katika baadhi na athar mpaka yule muislamu ikibakia baadhi ya makosa allah subhanahu wa ta'ala akiwa bado amtakia khairi basi ile adhabu yake huiteremsha fi sakaratil maut ile adhabu ile yobakia huiteremsha fi fi sakaratil maut akamwadhibu pale kwenye sakarat almaut ili ammalizie madhamu hukuba yake na makosa yake akii na mbele Allah subhanahu wa ta'ala hanatina adhab hawa ni katika waja ambao Allah jalla jalalu arada bihim alkhair nyingine ayahwan neelegelea hii vizuri ili tupate kuifahamu sawa sawa aina nyingine ya hukuba fi hadhihi adunya tanzil hadhihi alukuba bisababi alihtibar ili watu wapate ibra Na watu wapate moa iva. Kwa hivyo kuna baadhi ya makosa, ikhwan. Ambayo, athabu yake haicheleweshi mpaka siku ya kiyama. La. Mwanadamu akifanya baadhi ya makosa hayo, anapatilizo hapa hapa duniani. Hapa hapa duniani. Athabu uh, yake inaanza hapa duniani. Na kule yawma al-qiyama, kuna athabu nyingine inayom subiri. Walayadha bella. Sasa kwa kuwa mani no haya, ikhwan, ni muhimu. Na ni mazitu. Inabidi tuyafafanue. Na kuyafafanua maneno haya ni kama ifuatavyo. Tunashika kwanza ule mlango wa pili kwa sababu ndio mlango mrefu. Ule mlango wa kwanza huu si mlango mrefu, ni mlango mfupi kama hivyo mlivyosikia hadithi ya Mtume Alihi salatu wasalam. Kwa hivyo inabidi tushike humlango wa pili tuufafanue kiundani zaidi kidogo. Tujue ni madhambi gani ambayo yanampelekea Muislamu kuadhibiwa kuanzia hapa duniani. tushike maneno haya kwa makini na kwa kwa uzito wa ikhwan na tufa, tufahamishane na tuelezane ya kwamba kuna baadhi ya madhambi ambayo mwanadamu hupatilizwa kwa madhambi hayo kuanzia hapa duniani hii ni tofauti na ile sura ya kwanza ile sura ya kwanza ukishadhibiwa mwanadamu Muislamu amepatilizwa na Allah Subhanahu wa taala kwa makosa aliyofanya rahma min Allah hakuna tena adhab يوم القيامه ukishamaliziwa hapa duniani hisabu yako chapter close imefungwa يوم القيامه tati amama Allah safian wewe safi hakuna tena adhab lakini hii ya pili ni mwanadamu anaadhibiwa hapa duniani wa يوم القيامه tantadhiru hukuba otra ana subiriwa na makosa na madhambi na na adhabu nyingine inamsubiri طبعا in lam yata kwa kutubia hadhi aqida ahli sunna wal jamaa aqida salafuna as-salih rahmatullahi ta'ala alaihim jami'a sasa tuanze ehwan sikize kwa makini tunaanza kutaja kupitia kwa sunna za mtume alayhi salatu wasalam hukuba ambayo anapatilizwa nayo mwanadamu au yale makosa ambayo la mwanadamu atayofanya katika ardhi hii basi hukuba yake inaanza kuanzia duniani kosa la kwanza tunapitia kwenye sunna tunaingia ndani ya sunna kuanza kuichambua ile sunna kuangalia yale makosa ambayo mwanadamu akiyafanya anapatilizwa kwa makosa yale kuanzia hapa fil ardh qabla al-qiyama tukisema qabla al-qiyama qabla al-akhirah maana yake kuna adhabu nyingine akhira wala nudhiqannhum min al-adhab al-adna duna al-adhab al-akbar tutapatiliza na adhabu tutawaonyesha adhabu adna hapa duniani نا كنا عذابين نجينه اكبر ان وانجويا يوم القيامه فالعذاب مرانبي بعض الناس يعذبون في الدنيا ويعذبون يوم القيامه في الاخره فيجمع بين العذابين ذنب الاو الاول يا اخوان سكيزا معكين مكوسا ambayo inaadhibiwa kwanza kwenye ardhi hii kuna makosa mengine الله جل جلاله انكوجهه يوم القيامه اkiwa kutubia na kuna makosa mengine Allah jalla jalalu ya anaanza kuadhibu kwanza fil arf fama hiya hazi dhunub allati tuadhab min al ard awalan atakabbur awalan atakabbur takabbur ni moja katika madhambi ambayo Allah jalla jalalu كم عذيب قواه ما ذنبي هايا منادموا كanzia ارضين قبل القيامه قبل الاخره لا نكنجونا عذاب نيجي يوم القيامه تكبر ايوه ان تكبر على الحق او ايوه ان تكبر كمتك جونا تكبر اينا يوتي جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح اولا روى الامام مسلم في صحيحه من حديث سلامه ابن الاكوع رضي الله عنه ان رجلا اكلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سكو مोजा كل قناه بانا مोजा اليكلا مبل يا متبه صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم من حديث سلامه اليكلا بانا مोजा مبل يا متبه صلى الله عليه وسلم بشماله و مكنه و كشطه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متوميتو عليه الصلاه والسلام akamwambia kul bi yaminik kul bi yaminik kula kwa mkono wako wa kulia faqala yule bwana akasema la astatiu siwezi yule bwana akamjibu mtume عليه الصلاه والسلام la astatiu siwezi qaala tume alayhi salatu wassalam na yaka mjibu kumwambia lastata wala hutweza rawi alhadith anasema ma manaahu illa al-kibr hakuna kilichomzuia na kuitikia mwito wa mtume alayhi salatu wassalam isipokuwa kibri fama rafaahu ila fihi Basi huyo bwana Rawi al-hadith anasema Huyo bwana Ma rafaa huu ila fie Salama radhi lao anhu asema Hakueza bwana huyo Rafaa huu ila fie Hakueza tena kuanzia wakati huo Kuwenua mkono wake Kuenda katika mdomo wake Hakueza tena Ule mkono wake wakulia Ambawo alisema kwamba hawezi Kuwenua kulanao بس حكوئز حتى نبدا كنزيا وقت هو كوينوا مكنوه. شللت يده، مكنوه وكبارلايز. باليفال. بالي. هذه عقوبه في الدنيا. على من تكبر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هوني بانا اللي مفانيا كبر متوم عليه الصلاه والسلام ملهي اك. ملهي اك. سيكم بقى ليهلزهوا halafu kafanya mambo haya la amama nabii sallallahu alaihi wasallam wao yakoa amama rasulullah yaakoa unda rasulullah bali mtume tumeona yola kwa mkono wa kushoto tumeakiona munkar la yasukutani munkar abadan kaona hii ni makosa akamwambia yule bwana amwambia kul kul bi yaminik kula kwa mkono wa kulia yule bwana kwa ajili ya takabbur na kwa ajili ya kujiona kwamba yeye fulani nabin fulani na bin fulani anaambiwa vipi maneno ya la mtume alayhi salatu wasalam ati ale kwa mkono wake kulia kwa sababu kamjibu mtume kwa njia atakabwa kwa kibiri amwambia la astati mi siwezi kule kwa mkono wake kulia aweza lakini amwambia mtume siwezi kwa nini kwa sababu ya kibiri rawi alhadith salama asemama ma manaahu illa al kibr hakuna kilichomzuia na kuifuata ile sunna isipokuwa kibiri famastata an yarfahu ila fi ba sikuanzia wakati huo yule bwana ileko kuinua mkono wake kuufikisha kwenye mdomo hakuweza tena shullat yado kono wake uka uka paralyze uka freeze baadhi wa ulama قال يده وبعضهم قالوا اليسار ule mkono wake alikuwa kila na wengine wanasema ule mkono wake ambao aliosema hawezi kuinua mahmakan hathi hukuba min Allah jalla fi'ulah على من تكبر هي ني عقوبه يا يولي انا اتكبر على هدي نبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني حديث ابي داوود يا اخوان قبل تجيان هيك كتابه قران تتكلم على الاغلب بدا كتابه قران تزغومزوا بصفت عامه هي احنا بنزغومزوا بصفه خاصه لانه احنا متانغوليز حديث سنه النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الثاني رواه الامام مسلم كذلك من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل يتبختر بينما رجل يتبختر سيكون موجة ونموجة اللي بقوة أنا تنبيا كتك أرضه يتبختر يعني يتبختر أي خيالة متكبرا أنا تنبيا جو أرضه كون جيا يتكبرا yamshi fi burdaihi kad a'jabathu nafsuhu yamshi fi burdaihi anatembeya kio amevaa nguo mbili burdai ni nguo ambayo ni izar imechanganya izar pamoja na ridaa nguo ikiwa na izar pamoja na ridaa inaitwa bort moja hii mbili zinaitwa burdai zote mbili kwa hivyo alipokuwa amevaa hizi nguo zake mbili amejefakiri na nguo alioiva pengine nguo ya hali ya juu ame yuko katika hali ya kibri na takabbur na kujiona sasa katika ile hali ya kutembea kutembea akiwa katika kibri kama anavyosema allah subhanahu wa taala wala tamshi fil ardi marahan sasa huyu bwana alipokuwa anatembea marahan juu ya ardhi hii kwa nje ya kibri amevangao nzuri anatembea kwa hali ya kibri na kujiona labda ana mali ana hivi ana hivi anatembea qad aajabat hunafsu nafsi yake tayari imempelekea kujiona kwamba yeye ni bora yuko jojo فخسف الله به الارض بالي بالي mtu huyo Allah Subhanahu wa ta'ala akamzamisha ndani ya ardhi fahuwa yatajaljalu fiha ila yawm alqiyama mtu huyo kuanzia wakati huo mtume عليه الصلاه والسلام anaposema maneno haya anasema anaendelea mtu huyo kuzama yataharaka yashuq fi alard anendelea kuzama katika ardhi hii yatajaljal yataharaka fiha yatajaljal a ya taharak anaendelea kutingishika huko chini ya ardhi ila yaumil qiyamah hatta siku ya qiyamah pakasi kwa siku ya qiyamah anaendelea kutingishika huko chini ya ardhi amemzamisha allah subhanahu wa taala amemdidimiza chini ya ardhi kwa ajili ya takabbur aliyokuwa kimfanyia allah subhanahu wa taala kwa hivyo hili ni dhambi la kwanza ekhwan na qurani kadhalika inatueleza wazi ya kwamba almutakabbur au atakabbur ukubatu ukubatu ukubatu takabbur تبدا من الدنيا انا ذا كwanza hapa duniani na qisa hichi alichotaja mtume alayhi salatu wasalam musistajabu sana kwa sababu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala tayari yashatueleza ndani ya Qur'an fi suratin qasas fi hikayat man karun inna karuna kana min qaumi Musa ha baadain fabagha alayhi akawfaniya baghi natorian mpaka kiburi kikamvama kikamjanda ndani ya nafsi yake na moyo wake alipoulizwa kwa somali alionayo na utajiri Ali alionayo alisemaaje alisema inma utituu ala ilmin indi mimi mali hii na utajiri huu wote ni hii elimu yangu alionayo e mimi nina ujuzi wa kufanya biashara hii e mali isipoipata hivi hivi nilipata kwa ujuzi kuna watu mzimu za lughaia mawazumze ikhwan kuna watu wanazungumza lugha kama hii badala ya kusema alladhi razakani manhu allah jalla jalalu badala ya kusema razakanihi allah subhanahu aliyeniruzuku mali hii allah jalla jalalu yeye ndiye alienipa huwa razak na akitaka kuiondoa mali hii na kuichukua yeye anaweza kuichukua inallah huwa razaku dhul quwwati almatin wallahu khairur razikin hadha walquran huubana akasahao maneno haya اكساو اللي امطه الله جل جلاله اكسم انما اوتيت هو على علم عندي تكبر ما الذي حصل به قال جل جلاله فخسفنا به وبدارهم الارض فما كان له من فيئه ينصرونه من دون الله خسفنا يعني, يعني لازم امتوم عليه الصلاه والسلام قوموا يله بانا يمشي في برديه قد اعجبته نفسه dio hivi hivi aliyokuwa karun allah jalla jalaluhu yaqul fakhasafna bihi wa bidarihi alard yeye na majumba yake na palaces yake na mali yake na kila kitu chake na wanyama wake na mifugo yake kila kitu allah subhanahu wa ta'ala khasafa bihi fil ard watu wakiamka siku ya pili asubuhi wamtafuta aina karun wa aina malo hawakona kitu wakasema wayka anna allah ha يأبس رزقه لمن يشاء الله سبحانه وتعالى ها هو انغذي ولا هو يpend watu madhal kama fi surati qasas kisa chake zote allah subhanahu wa taala akatwelezea fi kitami surati alqasas hada jazaa' atakabbur ya ikhwan kwa hiyo mutakabbir yoyote fi hadhihi adunya ajua ya kwamba aqibat او عقوبه الكبر مؤاخذ به في الدنيا قبل الاخره عقوبه يا كبري اخوان الله سبحانه وتعالى هو فطيلز nayo هو فطيلز nayo منادامو في الارض هي قبل يوم القيامه وكيف فاني يا كبري الله جل جلاله وكيف فاني يا كبري متوم عليه الصلاه والسلام كيف تفاني يا كبري الله ان متومه وكبري متومه وك الصلاه صلوات ربي وسلامه عليه mnaadamu hum fanyia kibri mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa kufanyia kibri mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam kama hivi bwana yule mlimsikia katika hadithi ya salama min hadithi fi sahih muslim min hadithi salama bin alaqwa radhiyallahu anhu hada takabbar ala sunna an-nabi ala hadina al-mustafa alayhi salatu wasalam liwaqo wa islam ambao wanafanyia kibri mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam kimwambia hadha min hadith an-nabi هذا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام افanya stiza na sunna mtume asema sunna gani? Ye sunna gani mazao? Sunna sunna sunna gani. Niyamuishi sunna sunna sunna sunna gani? Wala utujaona sunna sisi. Yetakabbar ala sunnati haji nabi sallallahu alayhi wasallam. Ukimwambia qala alayhi salatu wasalam kadha, qala alayhi salatu wasalam kadha, akwambia chana na maneno hayo. Yetakabbar على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم على كلام الرسول على كلام الله عز وجل وما كان للمؤمنين ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره نسوا وقتما ها يا اخوان الله جل جلاله ان تعبيه عقوبه ياب تبدا من وين من الدنيا يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام ها الدنيا انا ذا عقوبه ياو تكبر اي متكبر ان اجيونا بمالي لك ان اجيونا بقبيله لك ان اجيونا بجنا لك kwa nasaba yake anayeiona kwa kwa kwa ajili ya yale alionayo aliopewa kwa cheo chake anayejiona kwa cheo chake kwa chochote alichonacho aliyetakabara ala khalqillah ajue kwamba hukuba yake inaanza hapa duniani na Allah jalla jalalu ajua atamwadhibu vipi naangalia ma masir almutakabbirin mwisho wa wale waliofanya kibiri mwisho wao ulikushaje vipi wewe nenda kaangalie katika historia walikushaje kuanzia farao mpaka uje kwa karun mpaka uje kwa nani uje kwa nani kul mutakabbirin madha kana masiruhum kaifa antahu kaifa antaha bihimu al-amr ilikushaje mambo yao utaona kwamba akiba yao ilikuwa ni hizi na idhal Allah subhanahu wa ta'ala kawaadalilisha na yote na moja katika hukuma ikhwan uja niwape maneno masito kiroka moja katika hukuma kubwa yakum khalif ku khalif hadi nabii sallallahu alaihi wasallam ku khalif sunna ya mtume alaihi wasallam kuna ukuba zingenia hazionekani sasa wewe usije ukasema mbona huyu alikujaona ukuba yake na yeye kila aina ya balaa amefanya na kumkhalifu mtume pia amemkhalifu na na huyu mtu hakuna uzushi ambao amewaacha kuleta katika dini kila aina ya uzushi ameuleta kwenye dini hadhi hii kuloha balaa kuloha masaib jaa biha fi dinillah tasambona atujaona hukuba yake la usiseme maneno haya kuna hukuba zingine wewe si lazima uzione kuna hukuba zingine takunu fi madha fi nafsi kuna hukuba zingine mbaya zaidi allah subhanahu wa ta'ala ana staremsha ndani ya nafsi skiza aya hii kwa makini ikhwan hadhi alaya min surati an-nur yaqulu allah jalla fi 'alah falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitna كما كنا عقوبهين ngine naitwaje fitna fitna fi fi al-qalb fitna fi al-din fitna fi al-nafs kuna fitna katika dini ambayo baadhi ya watu Allah jalla jalalo yuaqibuhum biha fi hadhihi ad-dunya sabo Allah amesema antusiba hum fitna aw yusiba hum adhabun aleem adhabun aleem fi ad-dunya wa adhabun aleem fi al-akhirah hadha kalam ya ikhwani azim kwa vujue tutanabbah na tufahamu يا قوما اتكبر من اعظم من من من, من اسوا الذنوب وسبابه يا عباياك وسهيل للتكبر ني كما الله جل جلاله يعاقب بها الانسان يعاقب به الانسان في هذه الدنيا قبل القيامه وان لم يتب هو المسلم يقيها كتبيه بس يجيء له عقوبه نغيره ان مسوبله كله يوم القيامه والعياده بالله من تكبر على الله تكبر على رسول الله او تكبر على عباد الله kwa nyuki nafanya kiburi juu ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yetakabara wao kwa sababu ya jeo au nasaba au hivi au hivi au hivi kama ilivokuwa karub kama ilivokuwa karub al hukuba thania ikhwan fa al dhanbul athani au kosa la pili ambalo linapelekea mwanadamu kupatilizwa kwa hukuba na na na na adhabu fi hadhihi ad-dunya qabla al-qiyamah ni makosa matatu ambayo yamekuja kwa pamoja katika hadithi moja kwa hivyo sisi tutataja makosa yote matatu haya ndio tupo tusome hadithi ya mtume alayhi salatu wasalamu kosa la kwanza al-baghy Kosa la pili Katia tu rahim Kosa la tatu Al yaminu al fajira Haya makosa matatu Ukia panga pa moja Kwanza ya mwanzo inakua makosa manne Makosa haya matatu ya ikhwan Yote mekuja pa moja kwenye hadithi moja Ya mtume alayisulatu wa salam Inayobahindisha ya kwamba Manadamu anayifanya Moja wapo makosa haya matatu Basi anapatilizwa نا عقوبه ماعنا نعذاب كwanza hapa duniani kwanza ni albaghi albaghi maana alzul zulma kosa la zulma zulma ya aina yoyote adzulmu bilfi'l adzulmu bilmaqal adzulmu biaina min anwa' alzul kumdhulum mnadamo kwa njia yoyote yakumdulum njia yoyote mnadamo kumdhulum كو سهيل يا إخوان يعاقب به الإنسان في هذه الحياة قبل الآخرة كو سلافيل ني قطيعة الرحم كو كتا كزاز قطيعة الرحم كو كتا كزاز نيكو سلافيل أمبالو منادامو هو ذيبى ونالو كو سهيل هفا دنياني قبل القيامة منادامو كو كتا كزاز و تواكي gizazi chake ukuruba wake akaukatile mbali yu'aqab bihi fi dunya qabla al-qiyamah asallallahu subhanahu wa salaam wa al-afia qosala tatua hiyo liikhwan al-yamin al-fajira al-yamin al-fajira nikiapo cha urongo kiapo cha urongo al-yamin al-fajira inaitwa kadhalika al-yamin al-kadhiba al-yaminu al-gamus al-yaminu al-athima al-yamin Zote hizi Hizi Haya yote ni majina Ya kitu Ambazo katika al-fajira fajira ಕದಾಲಿಕೋೀಕೆಮಾನ al-yamin al-athima hayamakosa matatu ikhwan tiashike vizuri kwa makini mahia al-bari wa qati'atu ar-rahim wal-yamin al-fajira al-yamin al-kadhiba bari kila manadam anafanya kila au yoyote katika manadam anaweza kufanya dhulma ya aina yoyote kumfanyia manadam yoyote qati'atu ar-rahim ma'ruf al-yamin al-fajra, zaidi, zaidi, zaidi hii, sasa ina wahu sunani, al-tujar, zaidi wale wafanyi biyashara, mara nyingi, wafanyi biyashara, ndiyo wana wangia katika mlangu huu sahana, mlangu wa al-yamin al-fajra, wawo ndiyo wana wapata mtihani huu, wa al-aiman al-fajra, kuwapa vya po vingi vawrongo, siva kweli, wallahi malihi, wallahi, ni hapa sina faida, wallahi hivi, Wallahi hivi Wallahi hivi Wallahi hivi Wallahi hii mali ya toka pahali fulani Na kuenda mwenyewe kujukua Kumbana ito hapa tu hivi nini Hapa, hapa tu Hamechukua tu hapa hivi Kwa mwenza ke Asema na kuenda mwenyewe <coughs> Wallahi Tena huza kuchanganya zote tatu Wallahi wabillahi wattallahi Kwa bata na wawu Zote tatu Fii hapo vengine virefu كنا امتحاني هapo mzito ay ikhwan eh mambo matatu haya qala alayhi salatu wa salam fi alhadith alladhi rawahu alimamu albayhaqi min hadithi abi hurayra bi isnadin sahih rawahu albayhaqi fi sunani min hadithi abi hurayra tuskize hadithi kwa makini hapo qala alayhi salatu wa salam ليس شيء اطيع الله فيه واعجل ثوابا من صله الرحم حكون كيتو امباچو اطيع الله فيه ميمي نمطيع الله سبحانه وتعالى في دنيانا aymanuna tumi alayhi salatu wassalam laisa shay'un uti'u Allah fihi hamna kitu ambacho mimi namtii Allah jalla jalalu ndani yake wa'a jala thawaban na kitu ambacho kina thawabu cha haraka zaidi Allah subhanahu wa ta'ala hulipa thawabu kwa haraka katika jambo hilo min silati rrahim kuliko kuunganisha kizazi kuunganisha kizazi ni jambo ambalo Allah jalla jalalu analipa kwa haraka zaidi katika dunia hii analipa kwa haraka zaidi sababu yake inakuja kwa haraka zaidi yani eikhwan kama vile tulivyotaja katika katika adhabu adhabu si kuna adhabu ambayo Allah jalla jalal wakati mwingine humwekea mwanadamu yastahiqu hadha aladhab in lam yatub ikiwa kutubia yastahiqu hadha aladhab hadhihi aluquba fi alakhirah thawabu nayo ni vile vile Thawabu Allah Jalla Jalalu, umma kia manadamu yawma al-hisab. Nasa kuna mahambo menghina abayu manadamu ya kiafanya. Basi Allah Jalla Jalalu, umtangulizia thawabu beleni. Hu ileta thawabu yake kwa haraka. Kwa haraka zaidi. Fi hathihi dunia, na jambu le nyewe, au taaha ya nyewe, ni taaha inawaitwa, Sula tu al-Rahim. Sula tu al-Rahim. Taaha ya Sula tu al-Rahim. Thawabu yake inanza hapa hapa duniani ya ikhwan. Chukumbuke ili. tukumbuke jambo hili. Ngo ukitaka kumona mtu au ukitaka ku, kuona eh mambo namna Allah jalla jalaluhu anayomfanyia ana Muislamu mambo kwa kwa wepesi na kumuondolea mambo yake ya dhiki na mambo ya balaa na kumsawazishia mambo yake ambayo hayako sawa moja hii ni katika thawabu ya Allah jalla jalaluhu kumtengezea mambo ya Muislamu min hadhihi ataaat -ta ta'atu maadha silatul rahim hi silatul rahim hi wish kama ni nayo alafu angalia Allah jalla jalalu namna atakavyokumimina baraka zake na na thawabu ya ya taa kama hii asilatu rahim fi hadihi alhaya qabla alhisab qabla yawm alhisab bali na ile thawabu ambayo Allah jalla jalalu amekuwekea yawm alqiyam wa aajala uquba na hakuna jambo ambalo aajala uquba uquba yake inakuja kwa haraka zaidi حركه زائد عقوبه yake inakuja يقول عليه الصلاه والسلام: "حكونا جambo ambalo linakuja ukuba yake kwa haraka zaidi kuliko mambo haya matatu". akataja jambo la kwanza albaghi wasilati arrahim wa thalithan al-yamin al-fajirah. haya mambo matatu Allah jalla jalalu huyaleta huleta ukuba yake kwa haraka zaidi katika dunia hii. albaghi ne zulma. mwanadamu ifanye dhulma ya aina yote mababa mnadamu mfanyia mnadamu mwenzake au ufanyia watu wake au uweza kumfanyia hata mtu wake wa nyumbani akamfanyia hata akawafanyia watoto wake mahma kan ay nau min adh-dhulm ya ikhwan tujue hii dhulma ukuba yake tabda min ad-dunya hata ikiwa yule uliyemfanyia dhulma hajakuombea hata kama hajakuombea lakini ukuba yake tabda min wain tabda min ad-dunya هي الله جل جلاله ام بيتيشا. كالموجب لما فنديشو يا متوميتو صلوات ربي وسلامه عليه اجل عقوبه يقول عليه الصلاه والسلام مكosa ambayo ajla عقوبه يعني عقوبه نعذاب ambayo inakuja kwa haraka zaidi hapa duniani. kuliko haya makosa matatu al-baghi wasilatur rahim wa qat'u wa qati'atur rahim wamadha wa al-yamin al-fajra kiapo cha urongo ukatoa kiapo chote cha urongo ukasema wallahi thumma wallahi wallahi wabillahi wa tallahi walifanya hivi au ilitokea hivi au mfulani alisema hivi au fulani hakusema hivi au mimi nashuhudia hivi kumbe ni urongo jua ukuba yake hiyo hayo ile yafanya inaanza duniani min hadi dunia kati'atur rahim min ad-dunya uquba wa az-zulm al-baghi kadhalika min ad aya mambo matatu mazito ya ikhwan kwa hivyo tubebe risala hii ya pili ambayo inatuelezea mtume alayhi salatu wasalamu tuje katika jambo la tatu jambo la tatu nimekuja katika hadithi ambayo nimekusanya mambo mawili ndani yake nimekusanya mambo mawili ndani yake jambo la kwanza ni albaghyu <coughs> na jambo la pili ni huquqil walidain kwa hivyo ukiondoa albaghyu ambayo tayari imekuja katika hadithi tuloisoma iltakuwa tuna jambo lingine la ziada ambalo ni ukuq alwaliday ukuq alwaliday kwa hivyo ukipanga yote kwa sasa kuanzia mwanzo paka hapa tulipofika ikwani endakuwa ni makosa mangapi makosa matan eh sitau matano اولا التكبر ثانيا كما في الحديث ابي هريره الذي رواه البيهقي تمسما البغي وقطيعه الرحم واليمين الفاجره ذات هذه ثلاثه zimekuja kwenye hadithi moja halafu ya tano ni huquq alwalidain ambayo imekuja pamoja na albaghyu katika hadithi moja fi hadithi Anas alladhi rawahu alhakim bi isnadin sahih rawahu alhakim bi isnadin sahihin min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala alayhi salatu wa salam babani babani Muajjalani Muajjalani miwili miwili miwili miwili miwili yake yake yake yake yake hiyo hiyo Allah wa ta'ala Kwa haraka duniani ya ya makosa makosa Na Na madhambi ಿ yake Makosa hayo mawili ಅಜ್ಜಲಿಯ ಮಕೋಸ قال عن مصطفى عليه الصلاه والسلام لن اكوجه معركه حطه دنيا هطه دنيا ينعذ اولا قال البغي كصل البغي ظلم مبالي تمتجىييي في حديث ابي هريره ثاني يميونجزاهه في حديث انس قال مصطفى عليه الصلاه والسلام عقوق ماذا الوالدين اذا tunaona hapa ikhwan kwamba mtume alihihi wasallam baghi ameirudia zaidi ya mara moja kule kwenye hadithi ya abi huraira ametaja baghi pamoja na makosa mengine mawili hapa kwenye hadithi hii ya anas akataja baghi pamoja na kosa lingine jipya kosa la hukuku alwaleidai kwa asi wazee wawili baba na mama Kwevo baghi, kwa hivyo baghi kwanza imelegelewa kuonesha uzito wa nini wa jambo hili uzito wa baghi dhulm wa dhulm lesa bihayy ya ikhwat lesa biamrin hayy si jambo la kaida si jambo la rahisi Kama vile baadhi ya watu wana voli chukulia jambo hili Labagi Kum dhulum umtu kwanjea yote Hata uka msingizi ya mtu jambo Ni dhulma Uka sema fulani anahivi Anahivi anahivi Na ili hali hana Hatha dhulma ula Hatha dhulma Bal huwa min aswa i anwai dhulma Uka mnyanganya mtu kito fulani Uka mdhulum umtu katika urathi Uka mchukulia mtu haki yake Uka msema mtu kwa ubaya Eh, Ukamsingizia mtuja mba fulani Hathihi kullu haa anwaa Tuangaliye wa islamu zisi Tunafanyana mambuhaya ama tufanyani mambuhaya Ikia tumayafanya mambuhaya Atuja tubia Basi khatari ni kubwa ikhwan Khatari ni kubwa Khatari ni kubwa kwa sababu Ukubat hatha dhamb Muajjala Ukuba ya kusahili. kwa sahili Kwa mujib wa mtuomi alayhi salatu wa salam Muajjala ya nakuja kwa haraka na ikiwa hujapata ikhwan wal iyad billah bas pengine anakuja wal iyad billah nasallu Allah subhanahu wa ta'ala an yusallimana minha min hadhihi aluquba ya ikhwan wa an yarsuqana wa yuwaffiqana at-tawbah qabla almamat ya ikhwan tube tube tawfiq tube taysir an natub ila Allah subhanahu tawbatan khalisah qabla almamat mambo mazito wa ikhwan hata kumsingizia mtu mambo mazito baada aladhan inshaallah nitawasomea maneno ya Anas maneno ya Saad bin Abi Waqas nitawapa kisa cha Saad bin Abi Waqas kisa cha ajabu baada aladhan inshaallah taala mfano wa uquubatu albaghi baghi قلنا الظلم ن ظلم ايضا nyingi من الظلم ان يقول انسان في انسان ما ليس فيه هذا من اسوء انواع الظلم كما bile kutku maliya mtu kama bile kumnyanganya mtu kama bile kumdhulumu mtu katika mali yake katika urathi katika dambo dambo loti روى الامام البخاري في صحيحه ان اسمع شكا اهل الكوفه سعده الى عمر وقت وقفه اهل الكوفه كوفة من إخوان، عراق. الكوفه منجوع ايخوان كل العراق وقت الكوفه ولكندا سكو موجه وكمسطقي مع عمر بن الخطاب سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص من سعد ابن ابي وقاص صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار صحابه انا جلكنا مشهور صحابه انا جلكنا بكل ما قدمه في حياته اتجاه الدعوه لاجل نصره الرسول صلوات الله وسلامه عليه في عهد عمر في خلافه عمر اكم شغوا سعد بن ابي وقاص كوا ني امير على اهل الكوفه فامره عليهم اكم فاني امير وقت وقوف كما فيله غاواني ketika utawala عمر فذا سكو واحد وقت وقوف وكشغانا فشكوا سعدا الى من عمر وكانا بكى مع عمر مسافره مزيما وكانا الى مدينه وكمشتاكي صحاب النبي وقاص مشتاكه لما جه عمر بن الخطاب عليه الله وان عمر حكيم حكيم عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن صحابته جميعا فماذا فعل؟ عليهم الديليجيشن كبوا يا واط الكوفه كبوا سنه يمجي كمشتكي امير واو صحاب النبي وقاص fa'azalah akamuondoa sa'ad katika mamlaka pale pale akatoa amri akatuma mtu na risala iende paka al-Kufa akamuondoa sa'ad ibn abi waqas katika mamlaka fa'ammarahu fa'am fa'ammar alayhim ammaran pale pale katika ile ile risala iliyokwenda kwa sa'ad ibn abi waqas unapewa amri na umar ibn khattab ushuke katika mamlaka toke katika mamlaka Na mechaguliwa Ammar Mani Ammar bin Yasir Badala yake Angalia hikma ya Umar Ndambu mashitaka ya mekuja e, Lazima Tumie siyasa e, Siyasa hapa inaitaji kwa mba Aundolewe kwanza katika mamlaka Ili e, apata kufanya ule uchunguzi Na angalia kuna indalia kito gani Hawezi kufanya uchunguzi ya kiwa bado Saab bin Abi Wa Qas Yuko mamlaka ani Faazala uh, Umar bin Khattab Radhi ya Allahu anhi واختار عمارا كما تشجعوا عمار بن ياسر هذا كما انديكيا صاحب ابن ابي وقاص كما قال انهم يشكونك ها يا جماعه ونكشتكي وملكوجا كوشتكي كوانو انا مشتاقه مبالي مبالي حتى انهم يزعمونا امتى ketika mashtaka yao ketika mashtaka yao وكاداي يا كما أنت لها لفظة أنت لها عمر بن خطاب حكيم يا إخوان هكذا يقولون قالوا وما يقولون أو إن سمكانا لا يزعمون ونداي سب من أن هذا يقولون أنه يدعون هذا يكون جيدا كأكيلي نفهم يا عمر بن خطاب أبدا في أن يقال هذا في حق من في حق صحابي جليل سعد بن نبي وقاس كيف يقال هذا في سعد أنت لها لفظة أنت لها لفظة حكمه لف يا ابو ساره لف يا يا يا امانه فقال رضي الله عنه يزعمون وناداي في انك يا كما ووي سعد لا تحسن ان تصلي حجي حتى كسالي اعوذ بالله ايش الكلمات شوفوا يا اخوان انغاليه بغي طغيان ظلم كيف يف... كيف يفعلوه بعض الناس اتى حجو يقول: من لا يعرف ان يصلي؟ من سعد بن ابي وقاص سبحان الله سعد بن ابي وقاص الذي صلى سنوات اعوام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ان كيف يصلي سعد عمر من انه هيا كمسطوع عمر ابن الخطاب رضي الله عنك يا عمر akatumia rafiki gani yes omon hattambaka wanadai wanadai kwamba wewe ati hujui kusalisha maana yake wakati ule ikhwan kama mnalojua wale umara khulafa ndio wao maimam ndivyo maikhwan tamam khulafa hum ala imama khalifa maamir wao ndio maimam wao ndio maimam wao ndio maimam ma khalifa wote kusoma katika tarikh ya uislamu واو خلفاء ديواليكوا ائمه ابو بكر الصديق كان امام للناس في المسجد الجامع عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب هكذا واو اكيوا ketika منبر انا سالشي ها احد الصالحين احد السلف الصالح انا اسمع اذا اردت ان ترى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر الى صلاه هذا الفتى وكذا كانو انغاليا صلاه يا متومي اللي وليكو كاني يصلي حصا سواسوا انغاليا صلاه يا هويو كيجانا كيجانا يوبي خليفه من خلفاء المسلمين من هو عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز من النهايه اللي هي قال يسمع احد كبار التابعيين لا يحضرني اسمه الان احد كبار التابعيين من علماء التابعيين كبار العلغه ابن عيناء او سفيان الثوري انسموا كنتك كويجوا صلاه يا متومه اللي بيوقع كسلي بس يي انغاليه صلاه هذا الفتا هو يجي هنا هو مو انغاليه ان ابو صلاه وجاء في بعض الاثار ان هذه المقوله قالها احد الصحابه ها فكوا هو اخوان هؤلاء الخلفاء والikuwa هم الائمه ساسعد يي اندي امير نيه اندي اللي هو امام ساسا ناسما حايي حتى كسوليشا بن بن ابي وقاص. اكم جيبو. عمر خطاب ما اصلي فيهم الا الصلاة التي صليتها مع رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم إلي عليه صلاة لا أخرم فيها sifunguzi hata kidogo hivi namna hii katika swala niliswali ya mtume alayhi salatu wasalam sifunguzi hata kidogo la akhrim sifunguzi hata kidogo ile swala leko kwa kosoali la mtume ndo ile ile swala naiswali sasa hivi na mpaka siku kufa kwangu nitaiswali vile vile ile swala umar bi khatab aliposikia maneno haya akamwambia saad amwambia hadha dhanni bika ya aba ishaq hii ndio dhana yangu iliyokuwa juu yako wewe aba ishaq الله أكبر حسن الظن يا إخوان حسن الظن بالمسلم كيف عمى بالخطاب هكو جنجا يلي منينو الولي تيواتو اكا يتشكوا فيلي فيلي مازيما كم بجوي كسليشة بان ألافك أنزا كسيمة لا أبدا كما فيلي تنبو فانيسي ويقال يوكالي تيو منينو وكان بيو محمد محسن يجوي كسليشة محمد محسن محمد محسن يجينا ويتو ماشاء الله عليه الله يوفقه waerzuku insha Allah dal ilm nafa' wa al-amala salih ajio kuswalisha wewe kaebebe wale maneno mazima ah ajio kuswalisha bwana usikie wewe hajio kuswalisha bwana wewe ajio wewe mwenyewe ushahikisha usakwenda paka kwake ukamona anavoswali ukaangalia anavoswalisha ukaangalia anavo eh ukahakikisha wewe mwenyewe hakadha kana salaf salih sababu hivi ndio walikuwa salafa salih wanafunzi wa mtume alayhi salatu wa salam umar ibn khattab aliposikia haya maneno aliyahakikisha Aka mwambia, wanadai Kwa mbawe ujui kusalisha, mvipi Ni kweli Saabi nabia wakasa, sema pahana Mimi na sali, ile ile sala Li ukuwa kisali na mtume alayhi salatu wa salam Sonatul isha, na isali Ikiwa ndefu, uraka ambili za kwanza Na raka ambili za pili, ukhafifuhuma Bila bila bukuwa kisali mtume alayhi salatu wa salam Kuna sala, kuna raka aflani zilikuwa ndefu kilogu rakaa fulani zilikuwa fupi rakaa fulani zilikuwa hivi hii ndio ilikuwa swali mtume aliwafundisha wanaijua wao masahabu wakaiswali vile vile sasa umma bi khatab haijatoshka famaadha faal farsala rajulan aw rijalatan akatuma mtu au watu ila alkufa kwenda paka kufa wakafanya yeye wakafanya utafiti wahakikishe maneno haya ya ayu walladhina amanu inja akum fasiqun binabain ha تبينوا اه يا اخوان تبينوا نسا سلف صالح رحمه الله رضي الله عنهم جميعا يا اخوان من النهايه walikuwa hawayasomi tu hivi kama tunavyasoma sisi ya you all الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا anto kisha tunakwenda ah ah walikuwa wanasoma na wana he? na tekeleza wanasoma wanatekeleza hakadhkana salaf salih qad umma bi khataab tabqa hadhihi ayah hiya aya kaita kalesa simi mmadai eh sasa wachena mimi nifanye utafiti wangu hakusikia ile maneno kwa mambo ya kusha pale full stop hapana fa arsala rajulan naenda kwenye sahihih al-bukhari fa arsala rajulan au rijalana ila al-kufa akatuma mtu au watu timu nzima ya investigation wenda wakachunguze kule al-kufa haya maneno yaliodaiwa Yali yosema yote saad, ya saad, juu ya saad Nia kwe ni Au maneno ya urongo Katuma timu Wakenda timu nzima Wakenda al-kufa al Fama taraku masjidan Hawa kuwacha hata mskiti moja Ma dakhalu, Mada khalu hawa kuengia Killa mskiti wanengia Mada takuluna fi saad Muna semaja juu ya saad binabi wa qas Fa athnau bihi Ma'rufan, na kila mskiti wanapuengia Wanatajwa kwa vizuri ana tajwa kwa vizuri sa'd bin abi waqas khair an nas mtumzuri mtumzuri mtumzuri kwa hivyo ile timu iliyokenda kule ilikuwa ni timu ya nini ya fitna delegation iliyokenda kule kumbe ilikuwa ni delegation ya ya fitna mambo haya yanatokea ikhwan kwa sababu ile timu iliyotumwa kule kila msikiti wakiingia baada ya sala wataosha swali anasimama mtu asalamu alaykum alhadirin alaykum sala nahnu worsilna min qibali amir almu'minin tumetuma kutoka kutoka kwa amir almu'minin an nas'alukum fi sa'ad tunauliza kwa husa sa'ad bin abi waqas na yshudukum allah tunauliza kwa jina la allah jalla jalalo madha taquluna fi sa'ad unasemaje juu ya sa'ad bin abi waqas watu wana msifu pale kwa vizuri sa'ad bin abi waqas mara aina fihi au mara aina minhu illa khaira mpaka msikiti mmoja wakaingia masjid li bani absin مسكيتي وكبيله لابن ابيس مسكيتي واو وكaingia hawa jamaa walipo ingia wakaa sema wakauliza maneno haya mnasemaje kwa sahad bin abi waqas faqama rajulun akasimama mtu mmoja ismuhu jina lake usama bin qatada yulakab au kunyatoo abu saada kunyaya yake ni abu saada yukan nabi abi saada jina lake aitwa usama bin qatada huyo mtu katika kabila la bani absin skiti wao walipo ingia wakaulizwa madha taquluna fi sa'd nshudukum allah akasimama huyu bwana akasema ama innakum au ama innaka nashattani madamu umetuliza kuhusu sa'd bin abi waqas mimi nitakueleza kuhusu sa'd bin abi waqas alikuaje ehe haya tuambie alikuaje alisema kana sa'd alikuwa sa'd la yamshi fi sariyyatin wala yuqsimu bisawiyyah ولا يقضي بال وكان لا يمشي في السريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في قضيه سعد بن ابي وقاص الكلوا حتكي كبيسه حتى سكو واحد quando vitani katika saria yeyeambia watu tu haya saria hii yende huk pali fulani hii saria yende pali fulani yeye hashiriki kwenye saria saria ya vitani ولا يقسم بالسوية. ولا هجواني كو ودلف سوا سوا. هجواني. ولا يعدل في قضية. ولا هفاني ودلف كتك قضية يو يوتئ. ايه كتك قضايا. أنا يلتوا يا محكما ياكيا. كي لتوا قضية. هفاني ودلف حتى سكمو جاء. كلمانين وكانو كوليو. أكبلكيو عمر بخطاب. ألي ببلكيو عمر بخطاب. عمر كمويتا سعد من أبي وقاس. يا أبا إسحاق. آي انجوه. maneno haya amesemwa fulani ibn fulani amesema hivi na hivi na hivi pesh taqul saadi nabu qasa aliposikia maneno hayo aka lisema allahumma ewe mola in kana kadhiban mbele umma bi khatat huyu bwana akiwa ni mrongo qala dhalika ria'an wa sum'a ikiwa ni mrongo aliyasema maneno haya kwa ria ni yas, ana akayasema maneno haya apate kusikika na ajulikane kuna watu wengine wanawasema wazao wanawasema wenzi wao kwa ubaya wanawatia wenzi wao wenzao wanawatia waislamu wenzao eh ilal ilal na qadh na tajrih limaadha ria'an kama alisaad ria'an wa sum'a ili apate kujulikana na apate kusikika hadha fi kadha hadha fi kadha hadha fi kadha hadha fi kadha ma yanقولha ikhlasona lillahi azza wa jalla na dalili yake ni kwamba haya anayosema ni uongo sa'd qala radiyallahu anhu wa arda Allahumma in kana kadiban akwa ni mrongo qala dhalika ria'an wa sum'a فإني أدعو بثلاث دعوات بس ميمي نأومبا مambo matatu سعد انا اسمع إن كان كاذبا قال ذلك رياءا وسمعا فإني أدعو بثلاث دعوات نأومبا ماومبي matatu اللهم أطل العمر يا الله يا رب وفن عمري واك ليه مرفه نا هي كما في اللي بتواطاجا في دراسه زNyuma كون عمره مرفه بالعمل الصالح وعمره مرفه بالعمل asayyi hasa aliyaksudia saabi nabii wa qas ni hiya pili urefushae umri wake sio kwa amal saleh urefushae umri wake kwa amal mbovu tulijueje sikizeni maneno ya mbele allahumma atil umra mpe umri mrefu wa atil faqra nao mpe ufukara mrefu wa aridhuhu lil fitan na mtokomeze mtumbukize katika fitan mtumbukize katika fitan apate kuadhirika Kama alivujaribu kuni haribia jinalangu Mtimbukize katika fitan Apate na yeye kwa zirika Kwa hivu umri wake ni mbrefu Na huo umri mbrefu atazirika ndani yake Na fedheheke Hapo katika huo umri mbrefu Ibn Abbas Ibn Abbas Radhi allahu an Huma Totoham yake mtume alayhi salatu salam Anasema waladhi nafsi biyadehe naapa kwa mbaya nafsi yango iko katika mikono yake kwa jina la Allah Allah jalla jalal. Laqad ra'aytuhu nimemuona. Wa qad saqata hajibahu ala 'aynihi. Nimemuona huyo bwana tunayemzungumza huyu, huyu. nimemuona kwa macho yangu wakati ambapo zile nyusi zake zishaanguka mpaka juu ya macho yake minalkibari kwa uzee. Namna alivyozeeka umbri mbrefu pakasi la nyusi zina zinafanyaje katika lugha ya Kiswahili zina yani zinalewa lewa eh zinalewa zina ninginia juu ya macho yani zinafinika macho yake namna alivyokuwa mtu mzima mzee alivyozeeka mina al-kibra mina al-kibari toka maneno nauze waqad raituhu na nimemwona yataaradh liljwari fi tturuqati yaghmizuhunna na nikamuona katika vitodoro na barabara katika njia huyu mzee huyu mtu mzima huyu ambaye nyosi zake mpaka zimeanguka amekaa atembea barabarani atongoza visichana wa kike visichana avitongoza yaghmizuhunna avitongoza visichana apita hivi pss, pss. mtu mzima mzee kabisa kongwe ibn abbas asema nimemuona hivi anafanya mambo hayo sasa akiulizwa kef ant shayb kabir tu mzima bana wao fanya mambo hayo bana wapita barabarani waongoza tuongoza vischana barabarani jawari ibn abbas asema jawari jawari mchana mdogo jawali jamu jaria jaria binti sagira eh atuongoza biashara vidogo mapita oy oy oy akiulizwa madha yaqul asema shaykhun kabirun asabathu da'wat sa'ad shaykhun kabirun maftun maftun asabatni da'wat sa'ad mtu mzima mkongwe aliyefikwa na fitna asabatni nimefikwa na da'wat sa'ad na ile du'a ya sa'ad leo yam هل نقاذ فأنه الظلم يحتمى الظلم والأنه ثمنا نحن أننا نح bulunون woke박نا يقول إن أبطل 1990 أو أن يكون بالنسبة على ذلك كان هذه الشيئة والتي أنه ينطل tube و يعجل به الأقوبة في هذه الدنيا تتخور سيؤ MEL Thanks في دلم بدقائ ничего أنه يصنع سرق على فطماليزه يلي مكوسه اللي وبقيه الذي تعجل لها العقوبه في هذه الحياه دي توينديلي توينديلي مبه اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته